الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة أما قصه الله تبارك وتعالى من خبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الحنيفية ثم الرد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أنهم على ملته قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر وصية إبراهيم ويعقوب عليهم السلام لذريتهما بلزوم دين الإسلام وأن الإسلام هو الدين الذي كان عليه هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة من أسلافكم يرد على هؤلاء من أهل الكتاب قد مضت لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم كما أنهم لا يسألون عن أعمالكم كل سيجازى بعمله ولا يؤاخذ أحد بعمل أحد ولا ينفع احدا إيمان أحد كما أنه لا يضر احدا كفر أحد من الناس تلك أمة قد خلت هذه الآية وإن كانت في سياق الرد على أهل الكتاب بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى سؤال يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم واسماعيل وإسحاق إله واحده ونحن له مسلمون قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم يمكن أن يؤخذ أيضا من هذه الآية ويستدلوا بها على ترك الاشتغال ببعض من مضى يعني النزاع الذي حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل السنة لا يخوضون فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنما يمسكون ألفينتهم ويقولون تلك دماء قد عصم الله منها أيدينا طهر الله منها أيدينا فلنطهر ألسنتنا يقول إبراهيم بن آزر حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فأعرض عنه أعرض عنه إن هذا السؤال مرفوض فأعرض عنه فقيل له يا أبا عبد الله إمام أحمد يكنى بأبي عبد الله هو رجل من بني هاشم يعني هذا السائل من بني هاشم وكان الإمام أحمد رحمه الله يعرف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم فأقبل عليه فقال اقرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أجابه بهذا الجواب مثل هذا يمكن أن يساق في هذا الموطن ويقال لمن يشتغل بما جرى بين هؤلاء الاصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإن ذكر ذلك لا يحسن لأنه مهما يكن فإن هذا الإيراد والاستغال لليسلم معه القلب واللسان فتبقى القلوب طاهرة نظيفة ولذلك ينكر على من يورد ويعرض ما جرى من الوقائع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحروب بالتفصيل اللهم إلا ما يذكر في مقام الدفاع عنه والذب عن أعراضهم وأنهم كانوا على حال من الاجتهاد وأنهم مأجورون وأن ذلك لم يكن منهم عن اتباع ما تهوى الأنفس حاشاهم من ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك في مقام بيان زيف الروايات الكثيرة الملفقة في هذا الباب فيذكر ذلك لمن يصلح له أما أن يذكر للعموم ويسجل ذلك وينشر على أوسع نطاق الفتنة التي بين الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا لا يليق قد حصل أن بعض العام سمع بعض تلك المجالس فكان رده في غاية السوء أساء الظن بالصحابة رضي الله عنه وجعلهم مثل من يقتتلون اليوم ويتعاركون كما نشاهد كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية كمال عدل الله عز وجل حيث لا يؤاخذ أحدا بعمل أحد ولا تسألون عما كانوا يعملون فالكل مجزي بعمله ثم قال الله تبارك وتعالى عن قول هؤلاء من أهل الكتاب اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قالت اليهود لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كونوا يهودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا فجاء الرد من الله تبارك وتعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفة يعني اتبع قل لهم بأن الهداية أن نتبع جميعا ملة إبراهيم حنيفة والحنيف هو المستقيم على التوحيد والإيمان وهذه الاستقامة تقتضي الميل والاعراض عن كل دين سوى ومن هنا فإن كثيرا من أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم من المفسرين يفسرون الحنيف بالمائل والحنف بالميل يقولون كان مائلا عن سائر الأديان إلى دين الإسلام فكأنهم بهذا الاعتبار فسروه بلازمه وكبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله يفسره بالمستقيم وعلى كل حال الحنف يقال للميل ويقال أيضا للاستقامه فالمستقيم مائل عن سائر المذاهب والأديان المعوجه المنحريفة وكانت أم الأحنف ابن قيس أو صغير ترقصه وتقول والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله الحنف ميل في مقدم القدم إلى ناحية الأخرى فأطلقت الحنف على على الميل وهي عربية فصيحة في زمن الاحتجاج فالمقصود قل لهم بأن الهداية ليس باتباع اليهودية ولا النصرانية ولكن باتباع الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وقد تكرر هذا اللفظ الحنيف في القرآن وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه في جميع المواضع يدل على أن الحنيفية ملة إبراهيم وأنها تشمل أمرين الأول إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من الشرك هذا الأول والثاني سلامة الدين من الابتداء يعني يكون مائلا عن سائر الأديان مستقيما على دين الإسلام وتوحيد, وتوحيد الله عز وجل كذلك يكون أيضا مائلا عن الأهواء والضللات والبدع وما إلى ذلك يقول شيخ الإسلام كل من بدل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليس بحنيف ولهذا أمر الله أهل الكتاب وغيرهم بالحنيفية لكنهم بدلوا وتصرفوا من بعد ما جاءتهم البينة وذكر شيخ الإسلام أن كلام السلف وأهل اللغة يدل على هذا المعنى وإن تنوعت عباراتهم يؤخذ من هذه الآية وقالوا كونوا هودا أو نصارى أن أهل الباطل يجدون ويجتهدون في الدعوة إلى باطلهم وكما جاء عن عثمان رضي الله عنه بأن المرأة الزانية ودت لو أن جميع النساء زواني فصاحب الباطل لا يكفيه أنه مقيم على باطل وضلال بل يريد من الآخرين أن يكونوا على ما هو عليه من الضلاله، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعدوا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا هذا يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب له يتوجه أيضا إلى أمته لأن الأمة خاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء اليهود والنصارى يقولون يدعون إلى ضلالهم كونوا هودا أو نصارا تهتدوا وهكذا سائر أهل الباطل. فكل صاحب ضلاله يدعو إليها سواء كان هؤلاء من أهل الشبهات أو كان هؤلاء من أهل الشهوات دعاه التبرج والسفور دعاه الرذيلة دعاه الفتنة وهكذا كل الفرق والطوائف كل فرقة تدعو إلى دينها ورأيها ومذهبها فعل المؤمن أن يحذر وأن يبتعد وأن ينأى بنفسه ولا يجعل قلبه عرضة للأهواء والشبهات فإن الفتن خطافه ومن عرض نفسه للفتنه اولا لم ينجو منها آخرة فلا يقول الإنسان أطلع أنظر أجرب أتعرف تتعرف على ماذا على أبواب جهنم فيبتعد المرء يبتعد المؤمن يحفظ قلبه وإيمانه يخاف على نفسه وقد قال السلف معه ما هم فيه من العلم والدين والتقى والورع كانوا يقولون القلب ضعيف القلب ضعيف ويقولون من أكثر الخصومات أكثر التحول يعني الخصومات مع أهل الأهواء يجادل ويناقش ويسمع من هذا ويحاور هذا فهو يكثر التحول كل يوم على مذهب ورأي ودين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا لاحظ في الآية التي قبلها الله تبارك وتعالى خاطبهم قال ولا تسألون لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هنا التفت إلى الغائب وقالوا ما قال وقلتم كن هودا أو نصرة وإنهما قال وقالوا كن هودا أو نصرة فهذا كأنه أبعدهم عن مقام المخاطبة لأنهم في هذا المقام مقام الدعوة إلى الضلاله فصاروا في حال من النأي والبعد فجاء بضمير الغائب وقالوا كونوا هدى أو نصارى ولالتفات عرفنا أنه تنويع تلوين الخطاب ينتقل من مخاطب إلى ضمير الغائب والعكس وما إلى ذلك مما عرفنا وأو في هذه الآية وقالوا كونوا هدى أو نصرة تهتدوا ليست للتخيير لأن اليهود يعتقدون ضلال النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء والنصارى يعتقدون ضلال اليهود وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وإنما أو هذه للتنويع للتنويع والتقسيم اليهود قالوا كونوا هُدًا تهتدوا والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه الآية فيها لف ونشر وقالوا فأدمج وأجمل في العبارة والضمير الذي يرجع إلى اليهود والنصارى ثم بعد ذلك فصل كونوا هودا أو نصارى وقالوا فكونوا هودا هذا يرجع إلى اليهود أو نصارى يرجع إلى النصارى وليس المقصود أن اليهود يقولون كن يهوديا أو نصرانيا تهتدي لا بل يضللون النصارى كما أن النصارى يضللون اليهود وكذلك في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا فاليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فأو هذه للتنويع أو التقسيم قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين الحكايات في القرآن لأقوال القائلين يأتي معها قبلها أو في أثنائها أو بعدها ما يدل على بطلانها أو يسكت عنها فإذا سكت عنها فإن ذلك يدل غالبا على أنها صحيحة زعم جاء قبلها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فزعم تدل على التوهين للخبر تضعيف تكذيب زعم وأيضا جاء بعده بما يدل على بطلانه قل بلى وربي تبعثن لاحظ وقد يذكرون اثنتين من الدعاوى إحداهما حق الأخرى باطل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون وسكت عن الثانية وجدنا عليها أباءنا فدل على أنهم وجدوا أباءهم على الفواحش سكت عنها ما ردها وكذلك أيضا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب جاء بعدها بما يدل على البطلان ويقولون سبعة وثامينهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ما قال رجما بالغيب ففهم منه أنهم كانوا سبعة وثامينهم كلبهم بناء على هذه القاعدة أن كل حكاية في القرآن لقولي قائل فإنه يأتي قبلها أو في أثنائها أو بعدها ما يدل على بطلانها فإن سكت عنها فذلك يدل على صحتها غالباً, غالبا يعني يوجد ما يخرج عن هذا والقواعد كما هو معلوم أغلبية ثم في قوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين في تعريب بأهل الكتاب بطلان الدعوة التي يدعونها أنهم كانوا على دين إبراهيم عليه السلام مع أنهم كانوا يشركون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فهنا قل بل ملة إبراهيم حنيفة لو قال ملة إبراهيم كان يقول نحن على ملة إبراهيم قال حنيفة وما كان من المشركين فاحترس وذلك لأنهم يدعون الانتساب إليه قال وما كان من المشركين يعني كحال هؤلاء اليهودي. والنصارى الذين ينتسبون إليه وهم أبعد الناس عنه وهذا أيضا يؤخذ منه أن هذه اليهودية والنصرانية المحرفة أنها من الشرك أن ذلك من الإشراك وما كان من المشركين هذا قاله في الرد عليهم في مقام دعواهم في مقام الرد على هذه الدعوة كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فقال لا بل كونوا على ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين فدل على أن اليهود النصارى من المشركين هذا والله أعلم صلى الله عليه وآله وصحبه ذكر لديكم سؤالنا كيف كل من دعا إلى ضلاله كل من دعا إلى ضلال هل في شبه من اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنة من كان قبلكم ما الذي كان يفعله أولئك من جملة أعمالهم أنهم كانوا يدعون إلى إلى باطلهم وهذه الدعوة إلى الباطل كما قال الله عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملهم هذا لا يقتصر على اليهود كان المشركون يضيقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه يدعونهم إلى باطلهم وإلى كفرهم وأشراكهم ويقولون إنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يترلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم هم أن الإشراك العرب في الجاهلية قالوا أيضا مثل ذلك فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فكل أهل باطل أهل ظلالا قديما وحديثا يدعون إلى باطلهم وضلالتهم فهؤلاء يكونون أشبه هؤلاء أهل الكتاب لا تتبعون سرنا من كان قبلكم ولكن هذه القضية أيضا قبل أهل الكتاب يعني الأمم المكذبة من قوم نوح ومن بعدهم كان هؤلاء الكفار يدعون إلى باطلهم ويتواصون عليه هو قل بل ملة إبراهيم حنيفة قل بل ملة يعني بل اتبعوا بل نتبع معا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين فهذا احتراز تابع للقول الذي قبله فهذا من قول الله عز وجل يعلمهم كيف يقولون بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين فلا حاجة للفصل هنا نقول هل هذا من جملة القول السابق أو لا كما في بعض المواضع في القرآن يحتمل أن يكون من جملة قول القائل السابق المخبر عنه أو أنه من قول الله تعقيبا مثلا في قوله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذله وكذلك يفعلون يحتمل أنه من جملة قولها ويحتمل أنه من قول الله يصدق قولها ويقره يعني يكون انتهى كلاما عند قوله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذله قال الله وكذلك يفعن تصديقا لقوله يحتمل هذا هذا اللي يسمونه الموصول لفظا المفصول معنا وهذا كثير في القرآن فيحتمل لكن هنا لا تفضلنا هو لا يؤمن بنبوة عيسى نصراني لا يؤمن بنبوة ها يعبد الله وحده لا شريك له فإذا لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع لا نفرق بين أحد من رسله ولم يفرق بين وأيضا الله تبارك وتعالى يصف بالإشراك ببعض المواضع على بعض الكفر والأعمال الكفرية يصف أصحابها بالإشراك فالإشراك يطلق بإطلاق واسع على الكفر بمعنى الكفر وأحيانا يطلق الإشراك على نوع منه وهم غير أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فميز بين هؤلاء وهؤلاء مع أن أهل الكتاب من المشركين وطارة يقال الإشراك لكل من وقع في الإشراك من أهل الكتاب ومن المشركين وطارة يقال لكل من وقع في شيء من الكفر كالكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مشركا هذا إطلاق واسع وتخريج هذا باعتبار أن هذا الإنسان الذي لم يتبع هدى الله أنه متبع لما تهوى الأنفس فرأيت من اتخذ إلهه هو هوه. فهو بهذا جعله معبودا متبوعا ولم يجعل هدى الله هو المتبوع فهو مشرك بهذا الاعتبار مع كفره بالإجمع فاللفظ المشركين والإشراك يطلق بثلاثة إطلاقات إطلاق على أهل الشرك غير أهل الكتاب إطلاق الثاني يطلق على من جعل مع الله إلها ويدخل في أهل الكتاب وأهل الأوثان وإطلاق ثالث لكل من وقع في الكفر فإنه يكون من المشركين قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وهكذا في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك لو كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعل مع الله إلها آخر تصدق عليه الآية ولا ما تصدق بمعنى لأن كفرت لا يحبطن عملك لاحظ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو حصل كفر بغير الإشراك فإنه يحبط العمل فهذا أوسع إطلاقاته والله أعلم نعم طيب اللهم صلي على محمد لا إله إلا الله